وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدُّ الْمُجْرِمِ لَوِ افْتَدَى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ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 فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني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 وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا قَطِيَّاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا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 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ يَبْعَثُ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا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 فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَا إِكَ تَحَررَ رَشَدَا وَأََّ القاسِ قُونَ فَكانوا لِجَهًا مَ حَطَبَ وَأََّ وتَقامُوا عَ الطَّريقَاتِ لَ أسقَنَهُمَّا أَنْ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 إلا بلاغًا من الله ورسالاته ومن يعصِ الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَذِرِ أَقْرِبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا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 إِنَّ لَكَ فِيهَا لَذَّةً بَاحِثًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَخِذْهُ وَكِيلًا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 عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ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 رُمْ فَأَنذِر وَرَبَّكَ فَكَبِّر وَثِيَابَكَ فَطَهِّر وَالرُّجْزَ فَاهْجُر وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عسير عَلَ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدُوا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ أن أَنْ أَزِيدَ كلا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 وََزادَ الذي مَ آممَنُوا إمََوا وَلَا يَتَاب الذي نَؤُوتُكِتابابَ وَمُؤمنِونَ وَلَقُول الذيذينَ فِي قُلوبِهِم م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 ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين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 يقولإ سَانُ يَومَائذٍ أَين المَفَر كَل لا وَظَر إ رَّكَ يَومَئذٍ المُستَقَر يُنَبَّأُ الإسانَان يَومَئِذٍ بِمَا قدَمَ وَأَخر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 دَلُونَ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَه كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنَاق وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاق وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ